انشروا البشرى جميعا وانثروا اغلى الورود وارفعوا التكبير دوما واهتفوا احلى نشيد واهتفوا احلى نشيد امتي فاستبشري أمتي قد تعدين تعد الحدود لم تعد لم ت في ارضنا رسم أ ح ف ا د القرود أ م ت ي فاستبشري قد تعدين الحدود لم تعد في أ ر ض ن ا رسم أ ح ف ا د القرود وانشروا البشرى جميعا اغلى الورود وارفعوا ت ك ب ي ر دوما واهتفوا احلى نشيد